فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ وَمَن يُرِدْ أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 تَنقِيمَا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ لَهُمْ دَاعِرُ السَّلَامِ يَعْدُ رَبُّهُ بِهِ الْمَوْعِدُ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أوليان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 وكذلك نولي بعض الوالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا ியும் கி شَهِيدًا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُرْ رَبُّكَ هُلِّكَ الْقُرَابِ ظُلْفًا